ولا يجرم أنكم شنأن قوم أنصتواكم عن المسجد الحرام أن تعبدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والزم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير والمنخنقة والموخوذة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبر إلا ما ذكيتم وما ذبح على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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارع مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فَقُولُوا مِمَّا امْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ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 وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم فلم تجدوا ماء أو لمستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا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 ومعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبتتوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 لا كفيرا عنكم سجئاتكم ولا لخلناكم جنات تجري من تحتها الأنهاض فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم دعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وحرفون الكلم عن مواضعه ونشوا حظا مما ذكروا به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 إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكرو به فنسو حظا مما ذكرو به فأغرينا بينه العداوة والبغضاء يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنت من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب يأتي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويأتيهم إلى صراط مستقيم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 وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق.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 يا أهل الكتاب قد جَاءَكُمْ رسولنا يبين لكم عَلَاةَ رَبِّكُمْ من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد بِاللَّهِ في ورنذير والله على كل شيء قدير واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء واجعلكم حَدَّا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُولُ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْسَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوم جبادين وإنا لن دخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن دخلها حتى يخرجوا منها فَإِن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 وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا اذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قاعدون اول ربي اني لا املك الا نفسي واخى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 وَنُعِلَّهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبُوا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّ إنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني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 قال يا ويلتا أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَ اتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرّفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلو أو يسلبوا أن يقتلو أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم.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 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءا وَمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل يا ايها القدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امننا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤمنوا 119. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 110. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه لهم في الدنيا خذيون ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لما عون الكذب أكالون للسح. فإن جاءوا كفحق بينهم أو أعرض عنهم وإنت عرض عنهم فلاي يضغوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التقسطين سورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 فمن تصدق به فهو كفارة له، وَمَن لَمْ يَحْقُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّينَ عَلَى من مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونون ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمسلمين تقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها ولو شاء الله لجعلكم فتوحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله موجعكم جميعا فينبئكم بما كن تختلفون وأنحق بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون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 أَتَرَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَفَاءَ إِن تُصِبْ نَذا فَعَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُفْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا وقسموا بالله زهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا قاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 بِاللَّهِ يُؤْتِيهِمْ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّ الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويحسون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن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 فَارَأَوْا أَوْلِيَاءَ وَتَقُ اللهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ تَتَخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّ هم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرْشٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقنازير وعبد الطابون أولئك شر مكانا وأضل عن سواب وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَانُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ وترى كثيراً منهم يسالعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيين ون والأحباء عن قولهم الإثم وأكلهم الشح لبئت ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يا دواه مغلولة غلت أئيبهم والوين بما قالوا بل يداه مبثوثتان ينفقوا كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكثرا. وَالْقَيْنُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا جنات النعيم ولو أمهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة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 التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما إليك من ربك طغيان وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون وال نصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 إسرائيل أعبد الله ربى وربكم إنه من يشرف بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومؤه النار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 منظر أنا يؤففون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 وَالَّذِينَ كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ذَٰلِكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَلَسَخَطَ أن اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ولو كانوا نؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاشقون لتجدن أشدن ناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولا تفدا أقربهم ما وددت للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصروا ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع من من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 كي وَنُطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتِ نَخْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين أرذموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعبدوا إن الله لا يحب المعتدي وقولوا مما رزقكم الله حلال طيبا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن كُنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوثط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّرُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام شرك من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ان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 وأطيع الله وأطيع الرسول وحذو فَإِنَّهُ وَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 متقون وأحسن، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا يبلون أنكم.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 الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النغم فجزاء ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين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 الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 هم الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسككم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يبدون على الله كذب واكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ وَلَوْ كَانَ شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم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 أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم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 تحبونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذقوبا لا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أن وإنهم استحقائث من فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما هادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن رد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهزي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم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 وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني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 وَإِذْ أُحِيطُ إلَى الْحَوَارِ إِنَّ أَنَا مُبِيٌّ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا أَمَنَ وَشَهَدَ بِأَنَّنَا مُصْلِمُونَ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 علينا ما إيدا من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية من ك وَأَجْقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَتَقُرْ بَعْضُ مِن فَإِنِّي أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَتَقُولُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي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 بَلَمَّا ثَوَفَّيْتَنِي فَنْتَ أنْتَ الرَّطِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ أَيْبَادٌ